للللههِ الأمرْ مِ قَل وَمِم بعد وَيَوْومَائِذِي يَفْرَحُ الْ المُؤمنِنونَ بِنَصْرِ الله يَصُر مَشاء وَهُوَ العزض الرَّحيِيم وَعددَ اللهَّهِ لاَا يُخْلِف اللهَّ عددَهُ وَ لكن أَكسَرًاَّا سِلََا يَعُون يَعلمونَ ظاهِرَّنَ الحيَةِ الدّْياَا وَهُمْ عَن الْآخِرَةِهُم وافِلون أَولَمْ ييتَفَكَّروا فِي أَفُثِهِمَّا خَلَقَ اللهَّهُ السَّماوَاتِ وَالْأَضَ وَمَا بَيَهُمَا إِللاا بِالْحَقِّ وَأَجلَلُّ سََّ وَإَِّ كثير مِنَ النَّاسِ بِِق إِ رَبِّهِم لَافِرون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 فما كان اللَّهُ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساء السوء أن كذبوا بآيات الله بِهَا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 يخْررج الْ الحَّ منِن المّيتِ وَيُخرجُ المَّيتَ منِن الحَيِّ وَيُح الْ الأرربَ بعد مَوْوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرجون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِْ تُرَابٍثَُّ إذَا أَهَاثُ بَشرون بشر تَ تَشعون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 وَمِنْ آياتِهِ يُركُمُ الْ البَرْرقَ خَوْفَ وَطَمَع وَيُنَززِلُ مِن السَّمائِمَا أَ فَيُحِي بِهِ الْ الأرضَّ بَعَدنَوتِهَا إَّ فِي ذَلِكَ لآياتاتِ لِقَوم يَعقِلون وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقومَُ السَّم وَالْأَررض بِأَممرْه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 بررَضَ لَكُمْ مَثَلَم مِنْ أَفُسِكُمْ هلَكُم مَِّا مَلَكَتْ أَمَانُكُم مِن شُرَكَ أَفِي مَا رَزَقُناَاكُمْ فَأَنتُم فيِيهِ سوَوه أ تَخَافونَهُم كَخفَتِكُمْ أَفُسَكُمْ كَذَلكَ نُفَصصلِلُ الْآيات لِقَوْم يعقلون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 أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا مَنَّاً مِّنَّهَا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَتَأْتُوا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنِي السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالٍ نَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الله الذي خَلَقَكُمْ ثم رزقكم ثُمَّ يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما وَهرَفَسَادُ في البدِ والبَبحدِ بما كسبب أيد الناس لذيقَهُ بعض الذي عملوا لذيقَهُ بعض الذي عملوا عَهُ يَررجعون قُسيروا في الأررض فَظرُ كيف كانَ عقببةَ الذيينَ مِ قبل كان أكثرهم مشكين.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 تجاؤهم بالبينات فانقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء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 إن ذَِكَ لَ مُحِي المَوتَهُو عَ كلُِّ شَيئ قَدير وَل إ أَْرسَ النارحَ فَرَأَوْهُ مُص الَّظَلُّ مِن بَعْدِهِ يَكفررون فَإِكَ لا تُسمِْعُ الْ النَوْتَ وَلا تُسمْعُ الصُ الدُّعَ أَإذاَا وََّْ مُدَبِرين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 فَهذاَا يَوْمُ الْ البعَعثِ وَلََِّكُم كُنتُم لا تعلون فَيَوْمَئِذِ الل يَن فَعَُّينَ ظَلَموا معذِرَةُهُم وَلهُمْ يُسْتَعتَبون وَلاقدَدَبَ رَبَنَا لَّاسِ ف هذا القُرآن مِنْ كلُلِّ مَسَلْ وَل إِن جِئْتَهُم بِآيَةِ الََّقولًُا الذيينَ لا يَقولولًا الذيينَ كَفرَواء إن أَنتُم إللاا مُبطلون كَذَلِكَ يَطبعَع اللهَّهُ عَ قُل بالِالَّذينَ لا يَعْون تَصِر إ وَعددَى اللهَّهِ حَقَّّ وَلَا يَستَّخفًا إنكََّينَ لا يُوقنون